ام ل ل الذين ل ل ه صدقوا ي ع ن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أ ن ي س ب ق و ن ساء ما يحكمون من كان ي ر ج و لقاء الله ف إ ن أ ج ل الله ل آ ت وهو السميع العليم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 ن ه م في الصالحين ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله ف إ ذ ا اوفي ذ ي بالله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم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 وليسوا من رحمه واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا اقتلوه أ و حرقوه ف أ ن ج ا ه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون في لآيات ذلك لقوم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 فانكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إ ل ا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا إ ن ا مهلكوا اهل هذه ا ل ق ر ي ة إ ن أ ه ل ه ا كانوا ظالمين قال إ ن فيها لوطا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 وعاده وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا فكلا ا س ت ب ر و ا ا في أ ر ض و م ك اخذنا ن سابقين و ا فكلا أ بذنبه فمنهم من أ ر س ل ن ا عليه حاصبا ومنهم من أ خ ذ ت ه ا ل ص ي ح ة ومنهم من أ خ ذ ت ه الصيحه ة و م ن م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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آ م ن و ا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل م س م ّ اللجا لفضيله الدكتور يشعرون محمد ي ا ت ب النابلسي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 افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين لفضيله الدكتور م ح م ع ر ا ت م النابلسي